124. فإن كذبوك ف Bond NBC وَاسِعَةٍ pakai ربكم بَأْسُهُ رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 100. فإن كذبوك فっم ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا كذلك كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ أَلَٰنْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تتبعون إلا الظن تَدَّعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْفُونَ قُلْ فَتَريْعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَأَنْتُمْ وإن إِلَّا تَخْفُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ لَمْ شَأَ أَن أَدْفُكُمْ أَيْمًا قُلْ هُنَّ مَشَأَ أَفُو الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَقًّا مَا آذَا أَلَا هُنَّ مَشَأَ أَفُو الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَقًّا مَا آذَا وَإِنْ شَهِدُوا فلا تشهد معهم انَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا و بالوالدين إحسانا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا و بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم لكن نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا أولادكم من دم لكن نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون